بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب الروح الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي باكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة الثامنة وهي قول السائل ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى فالجواب من وجهين مجمل ومفصل فما المجمل فهو أن الله سبحانه وأنزل على رسوله وحييني وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة كما قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف وما أخبر به الرسول على الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت الكتابة ومثله معه وما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع فمنها قوله تعالى ولو ترأي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون ومنه قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا <تصفيق> ومنهم قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل غيره ومنها قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد بهم عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا, وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر, لأن كثيرا منهم مات ولن يعذب في الدنيا. وقد يقال وهو أظهر أن من مات منهم عذب في البرزخ ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره فهو عيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. ومنهم قوله تعالى ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وقد احتج بهذه الايه جماعه منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر وفي الاحتجاج بها شيء لان هذا عذاب في الدنيا يستدع به رجوعهم إلى الكفر ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن لكن من فقهه في القرآن ودقه فهمه فيه فهما منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يقل ولا نذيقنهم العذاب الأدنى فتأملهم وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ولم يقل فيأتيه حرها وسمومها فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له أكثر والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنى وبقي لهم ما هو أعظم منه ومنها قوله تعالى ف إذَا بَغَةِ الْ الحلقُومَ وَأَن تُمحينائِذٍ تَهُم ظُرونَ وَنَحْنُ أأَقَربُ إلييهِ مِنكُم وَلاك لا تُبَصِرون فَلول إِ كُنتُم غَيْيرَ مذينينَ تَرجعونهَا إِ كُنتُم صَادِقين فَأََّ إن كانَانَ مِنَ المُقَّبينَ فَرَح وَريحانهُ وَجََّةُ نعم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 فسبح باسم ربك العظيم فذكرها هنا أحكام الأرواح عند الموت وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاهد الأكبر وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية إذ هي أهم وأولى بالذكر وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام ومن قوله تعالى يا إيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي وقد اختلف السلف متى يقال لها ذلك فقال الطائفة يقال لها ذلك عند الموت وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث البراء وغيره فيقال لها أخرجي راضية مرضيا عنك وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى وقوله تعالى فادخل في عبادي مطابق لقوله عليه السلام اللهم الرفيق الأعلى وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرا لماذا عليه القرآن وبالله التوفيق فصل وأما المسألة التاسعة وهي قول السائل ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور فجوابها من وجهين مجمل وانفصل أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنا, كانت فيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسقطه على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب وما تعالى ذلك كان له من عذاب البرزق بقدر غضب الله وساخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب وأما الجغب المفصل فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر لاستبراء من البول فذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبتان أعظم عذابا كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا وفي حديث شعبه أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك نمام وقد تقدم حديث ابن مسعود في الذي ضرب سوطن امتلأ القبر عليه به نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير الطهور ومر على من فلم ينصر وقد تقدم حديث سامرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب, من يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به النهار وتعذيب الزنات والزواني وتعذيب آكل الربا كما شهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ وتقدم حديث أبي هريرة الذي فيه ردخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم والذين تقرضوا شفاههم بمقارض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطبة وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامة ومنهم المعلقة بثديهن وهن الزواني ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يمزقون أعراض الناس وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أنها تشتعل عليه نارا في قبره هذا وله فيها حق فكيف بمن ظلم غيره بما لاحق له فيه فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله فالكذاب والنمام والمغتاب وشاهد الزور وقادف المحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه وآكل الزبا وآكل أموال اليتامة وآكل الصحت من الرشوة والبرطيل ونحوهما وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد وشارب المسكر وآكل لقمة شجرة الملعونة والزهن واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكام محارمه ومؤذي المسلمين ومتبع عوراتهم والحاكم مغيد ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرحه الله والمعين على الإثم والعدوان وقتل النفس التي حرم الله والملحد في حرم الله والمعط طيلوا لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائحة والمستمع إليها ونواح جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم والذين يبلون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه والجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون واللمازون والطاعلون على السلف والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعوي ولم ينزجر فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف ورعوى وكف عما هو فيه والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسا فإذا بلغه عن من يحسن به الظن ممن يصيب ويقضي عض عليه بالنواجد ولم يخالف والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنة ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواع الطلب وود أن المغنية وود أن المغني لا يسكت، والذي يهلف بالله ويكذب، فإذا حلف بالمندق، أو برأس شيخه، أو تربته، أو سراويل الفتوة، أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب، ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر بالمعصية، ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه، وهو المجاهر، والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الناس اتقاء شره وفحشه والذي يؤخر صلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه ولا يحج مع قدرته على الحج ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة ولا يبالي بما حصل المال من حلال أو حرام ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم بل يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويراء العالمين ويمنع البعون ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنبه فكل هؤلاء وامثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغرها وكبرها ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل فظواهر القبول تراب وبواطنها حسرات وعذاب ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدر بما فيها ويحق لها وقد هيل بينها وبين شهواتها وأمانيها تالله لقد عرضت فما تركت رواعيض المقالة ونادت يا عمار الدنيا لقد أعمرتم دارا موشكة بكم زوالا وخربتم دارا أنتم مستعون إليها انتقالا عمرتم بيوتا لغيركم بنافعها وسكناها وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها هذه دار الاستيفاء ومستودع الأعمال وبيدر الزرع هذه محل العبغ رياض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فصل وأما المسألة العشرة وهي قوله ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر فجوابها أيضا من وجهينه مجمل ومفصل أما المجمل فهو تجنب تلك الأسباب التي تختغي عذاب القبر ومن أنفعي أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره ورابحه في يومه ثم يردد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على لا يعاود الذنب إذا استيقظ ويفعل هذا كل ليلة فإن مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقيل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفعه من هذه التوبة ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي واردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم فما أراد الله به خير وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله وما الجواب المفسر فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر فمنها ما رواه مسلم في صحيح عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وفي جامع الترمدي من حديث فضلت أبن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي سورة النسائية عن راشد بن سعد عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبولهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة وعن المقدام بن معدي كارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقودة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه رواه ابن ماجه والترمذي وهذا رفضه وقال هذا حديث حسن صحيح وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر قال الترميدي هذا حديث حسن غريب وروين في مسند عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به قال الرجل بلى قال اقرأ تبارك التي بيده الملك احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي قال أبو عمر بن عبدالبر وصحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة يرفعه من مات مريضا مات شهيدا ووقيا في سنة القبر وغودي وريح عليه برزق من الجنة وفي سنن النسائي عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار يقول كنت جالسا مع سليمان بن صورد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه لن يعذى في قبره وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة حدثني أحمد بن جامع بن شداد قال حدثني أبي فذكره وزاد فقال الآخر بلا وفي الترمذي من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف عندما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمر انتهى وقد روا الترمذي الحكيم من حديث ربيعة بن سيف هذا عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمر وقد رواه أبو نعيم الحافظ عن محمد بن المنكادر عن جابر مرفوع ولفظه من ميت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء تفرد به عمر بن موسى الوجهي وهو مدني ضعيف وقوله صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة معناه والله أعلم أنه قدم امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر فلو كان منافقا لما صبر لبارقة السيف على رأسه فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له وهاج من قلبه حمية الغاضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره قال أبو عبد الله القرطبي إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطرا وأعظم أجرا أن لا يفتن لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء وقد صح في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصديقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن سؤال الملك في القبر فقال وأنا على مثل حالتي هذه فقال نعم وذكر الحديث وقد اختلف الناس في الأنبياء هل يسألون في قبورهم على قولين وهما وجهان في مذهب أحمد وغيره ولا يلزو من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصدق في حكمها وإن كان أعلى منه فخواص الشهداء قد تنتفي عن من هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة وأما حديث ابن ماجة من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر فمن أفراد ابن ماجة وفي أفراده غرائب ومنكرات ومثل هذا الحديث مما يتوقف فيه ولا يشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صح فهو مقيد بالحديث الآخر وهو الذي يقتله بطنه فإنه صح عنه أنه قال المبطون شهيد فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد والله أعلم وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء روىه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب وجعله شرحا له رواه من حديث الفرج بن فضالة حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سامورة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت الباريحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتي قد بوسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطارد الشياطين عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنى من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فقعده إلى الجنبي ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بوجهه وهج النار وشررها فجاءت صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءت صيلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمة قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمة جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب ورأيت رجلا من أمة جاثيا على ركبتيه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 ورأيت رجلا من أمة قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى ورأيت رجلا من أمة يزحف على الصراط ويجث أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءت صلاته علي فأقامت على قدميه وأنقذته ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءت وأشهد الله لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وادخلته الجنة قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن جدا رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعى ونحو هذا الحديث مما قيل فيه إن رؤية الأنبياء وحي فهي على ظاهرها لا كنحو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتك أن سيفيا قاطع فأولته كذا وكذا ورأيت بقرا تنحر ورأيتك أن في دار عقبة بن رافع وقد روا في رؤياه الطويلة من حديث سامرة في الصحيح ومن حديث علي وابي أمامة وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض مجتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل وروي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدني لا يعرف بغير هذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذا وذكره الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء وحكاياه عن مسلمين ورويه عنه الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا المتروك. وراويه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حسن المذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث وقال أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث والله الموفق فصل وأمن مسألة الحديث عشره وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق فقال أبو عمر عبد عبدالبر في كتاب التمهيد والآثار الدالة على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن من كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة وأما الكافر الجاهد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول وأن السؤال للكافر والمسلم قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل من ربك وما دينك وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع عن عالهم وذاكر الحديث زاد البخاري وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين هكذا في البخاري وأما المنافق والكافر بالواو وقد تقدم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن حبان والإمام أحمد كنا في الجنازة مع صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتولى عنه أصحابه جاءه ملك وفي يده مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول له صدقت فيفتح له بابا إلى النار فيقول له هذا منزلك لو كفرت بربك وأما كفر والمنافق فيقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري فيقول فيقال له لا دريت ولا تديت ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما اذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله إلا الثقلين فقال بعض الصحابة يا رسول الله ما أحد يقوم على رأسه ملك إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي حديث البراء بن عاز بن الطويل وأما الكافر إذا كان في قبول من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء معهم مسرح وذكر الحديث إلى أن قال ثم تعاد روحه في جسده في قبره وذكر الحديث وفي لفظ فإذا كان فاجرا جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فذكر الحديث إلى قوله ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بأسوأ يسمائي فإذا انتهي به إلى السماء الدنيا أغرقت دونه قال فيرما به من السماء ثم قرأ قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قالوا فتعادوا إليه روحه في جسده ويأتيه ملكان شديدا لانتهار فيجلسانه وينتهرانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقول لا دريت فيقولان لا دريتا فيقولان ما هذا النبي الذي وعث فيكم فيقول سمعت الناس يقولون ذلك لا أدري فيقولون له لا دريت وذلك قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وذكر الحديث واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناور الكافر قطعا كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وفي لفظ آخر في حديث البراء وإن الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة شداد غضاب معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتويشونه فتنزع روحه كما ينزع السفود الكثير الشعاب بن الصوف المبتل فإذا خرجت لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وذكر الحديث إلى أن قال إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين فيقال يا هذا من ربك وما دينك وما النبيك فيقول لا أدري فيقال لا دريت وذكر الحديث رواه حمد بن سلمة عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمر عن زاذان عن البراء وفي حديث عيسى بن المسيب عن عندي بن ثابت عن البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار وذكر الحديث إلى أن قال وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت لازلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار فذكر الحديث إلى أن قال فترد روحه إلى مزجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيجلسانه ثم يقولان يا هذا من ربك فيقول لا أدري فينادى من جانب القبر لا دريت فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقل ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضراعه وثكر الحديث روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي النظر هاشي بن القاسم حدثنا عيسى بن مسيبي فذكره وفي حديث محمد بن سلمة عن خصيف عن مجاهد عن البراء قال كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وضع الكافض في قبره أتاه منكر ونكير فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول لا, لا أدري فيقولان له لا دريد الحديث وقد تقدم وبالجملة فعامة من روى حديث البراء بن عازم قال فيه وأما الكافر بالجزم وبعضهم قال وأما الفاجر وبعضهم قال وأما المنافق أو المرتاب وهذه اللفظة من شك بعض الرواة هكذا في الحديث لا أدري أي ذلك قال وأما من ذكر الكافر والفاجر فلم يشك ورواية من لم يشك مع كثراتهم أولى من رواية من شك مع انفراده على أنه لا تناقض بين الروايتين فإن المنافق يسأل كما يسأل الكافر والمؤمن فيثبت الله الذين آمنوا بالإيمان ويظل الله الظالمين وهم الكفار والمنافقون وقد جمع أبو سعيد الخدري في هذا الحديث الذي رواه أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نظ رأت عن أبي سعيد قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فذكر الحديث وقال وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري وهذا صريح في أن السؤال للكافر والمنافق وقول أبي عمر رحمه الله أما الكافر الجاهد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه فيقال له ليس كذلك بل هو من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يسأل الكفار يوم القيامة قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبولهم؟ فليس لما ذكره أبو عمر رحمه الله وجن فصل وأما المسألة الثانية عشرة وهي أن سؤال منكر ونكر هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها فهذا موضوع قد تكلم فيه الناس فقال في أبو عبد الله الترمذي إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة أمانا للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف ثم يرسق الإيمان في قلبه فأمهلوا فمنها هنا ظهر أمر النفاق فكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان فكانوا بين المسلمين في ستر فلما ما تقيد الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيري والقرطبي وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تمتلى في قبورها ومنهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصة بذلك فهذا أمر لا يقطع عليه وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تمتلى في قبورها وبقوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة قالوا ويدل عليه قول الملكين لهما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن أشهد أنه عبد الله ورسوله فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الآخر إنكم بيتم تحنون وعني تسألون وقال الآخرون لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم فإن قوله إن هذه الأمة إما أن يراد به أمة الناس كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة وفي الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها وفيه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأهرقت فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيره من الأمم بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبولهم وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وكذلك إخباره عن قول الملكين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هو إخبار لأمته بما تمتحن به في قبورها والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة والله سبحانه وتعالى أعلم فصل وأما المسألة الثالثة عشره هي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ اختلف الناس في ذلك على قولينهما وجهان لأصحاب أحمد، وحجة من قال إنهم يسألون أنه تشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم، وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر، كما ذكر مالك في موطائه عن أبي هريرة أنه صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه اللهم قيه عذاب القبر، واحتجوا بما رواه علي بن معبد عن عائشة أنه مر عليها بجنازة صبي صغير فبكت فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين فقالت هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر واحتجوا بما رواه هند بن السري حدثنا أبو معاوية عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هغيرة قال إن كان لا يصلي على المنفوس ما إن عمل خطيئة قط فيقول اللهم أجره من عذاب القبر قالوا الله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم، ويلهمون الجواب عما يسألون عنه، قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة، وحكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث، فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور، قال الآخرون، السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، فيسألوا هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به فلا فائدة في هذا السؤال وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعة أمره وأقولهم معهم فمن أطاعه منهم نجا ومن عصاه أدخله النار فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت لا أنه... لا أنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر وأما حديث أبي هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعة فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب العمل بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل الميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه أي يتألم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الحي ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالعذاب أعم من العقوبة ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب والله أعلم فصل وأما المسألة الرابعة عشرة ويقوله هل عذاب القبر دائم أو منقطع فجوابها أنه نوعان نوع دائم سوى ما ورد في بعض الحديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين فإذا قاموا من قبرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ ويدل على دوامه قوله تعالى النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويدل عليه ما تقدم في حديث سامرة الذي رواه ابن بخاري وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة وفي حديث ابن عباس في قصة الجليدتين لعله يخافف عنهما ما لم يلبسا فجعل التخفيف مقيدا بمدة رطوبتهما فقط وفي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي حريرة ثم تعالى قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء وقد تقدم وفي الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي تبختر فخسف الله به الأرض فويتجل جل فيها إلى يوم القيامة وفي حديث البراء بن عازم في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة فواه الإمام أحمد وفي بعض طرقه ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة النوع الثاني إلى مدة ثم ينقاطع وهو عذاب بعض العصات الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب وقد ينقاطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفال أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن المشفوع عنده والله تعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع علىه ولا يغتر بغير هذا فإنه شرك وباطن يتعالى الله عنه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وقد ذكر ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن موسى الصائغ حدثنا عبد الله بن نافع قال مات رجل من أهل المدينة فرأاه رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رأاه كأنه من أهل الجنة فقال لم تكن قلت إنك من أهل النار قال قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في, فشفع في أربعين من جيرانه فكنت أنا منهم قال ابن أبي الدنيا وحدثنا أحمد بن يحيى قال حدثني بعض أصحابنا قال مات أخي فرأيته في النوم فقلت ما كان حالك حين وضعت في قبرك قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت أنه سيضربني به وقال عمر بن جريد إذا دعا العبد لأخيه الميته أتاه بها ملك إلى القبر فقال يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق وقال بشار بن غالب رأيت رابعة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي يا بشار بن غالب هداياك تأتين على أطباق من نور مخمرة بمنادير الحرير قلت وكيف ذاك قالت هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموت فاستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمنادير الحرير ثم أذي الذي دعي له من الموت فقيل هذه هدية هلان إليك قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبو عبد الله بن أبو جير قال حدثني بعض أصحابنا قال رأيت أخلي في النوم بعد موته فقلت أيصل إليكم دعاء الأحياء قال إي والله يترفرف مثل النور ثم نلبسه وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام لهذا في جواب السؤال عن انتفاع الأموات بما يهديه إليهم الأحياء ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بدن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته